ش برله قصل الله سلم مبارك على نبينا محمد على آعرف وص به ومن الس ده اشدوا اللا الها إلا الله وحده لا ش كلك اشفده أن محمد ععد هو وررسو الله على محمد وعادال محمد كما ص على آل إبراهين حميد مدين الله مباث على محمد وآري محد كما برس على آل براين إنك خميد مدين أعد سنتكمل إن شاء الله تعالى حديثنا حول التعليق على تلكير العلمان وكنا قد شرعنا في اللقاء الماضي ببيان الحديث السابع لكن حال دون إكماله ما تعلمون فإن شاء الله نفتح حديثنا اليوم بالحديث السابع قال المصنف رحمه الله تعالى عن ثمران نولى عثمان ابن عسان رضي الله تعالى عنه أنه رأى عثمان رضي الله تعالى عنه دعى بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغتلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنسر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم متح برأسه ثم غسل كلسى رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى رشعثين لا يحدث فيه ما نسه غفر الله عز ودل له ما تقدم من ذنبه غريب الحديث وضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به فأفرض قلب من ماء الإناء على يديه لا يحدث فيه ما نفسه حديث النفس هو الوساوس والخطرات والمراد بها هنا ما كان في شؤون الدنيا يعني فلا يترسل في ذلك وإلا فالأفتار يتعذر السلامة منها إلى المرفقين إلى بمعنى مع يعني مع المرفقين ثم لم يخفض بها هنا الطراخي كما هو الأصل في معناها وإنما قصد بها مجرد التلفيذ قد أشار ابن هشان في المغن والربي في شرح الكافية إلى أنها قد تأتي لمجرد التلفيذ نحو وضوءي جاء في بعض ألفاظ هذا الحليل مثل وضوءي هذا ومعنى نحو ومثل متفاوي فإن لفظة مثل تقفضي ظاهر المساواة من كل وجه أما نحو فما تعطي معنى المثلية إلا مدازا والمداز هنا متعين لارفظات الثواب المماثلة تكلمنا في اللقاء الماضي حول مسألة حديث النفس في الصلاة أو كما بوّب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب الرجل الشيء في الصلاة وأورض فيه ثلاثة أحاديث ذكرناها في اللقاء الماضي ثم أثر عمر رضي الله تعالى عنه لما صلى وشُغِل بالجيش الذي أرسله فلم يقرأ بصلاةه ثم أعاد لأجل القراءة لا لأجل اشتغاله وتفكيره في غير الصلاة قال المعنى الإجمالي اجتمل هذا الحديث العظيم على الصفة الكاملة لوجوء النبي صلى الله عليه وسلم فإن عثمان رضي الله تعالى عنه من حسن تعليمه وتكهينه علمهم صفة وضوء النبي صلى بطريق عملية ليكون أبلغ تفهما وأتم تصورا في أجهانهم فإنه دعا بإناء فيهما ولألا يلوثه لم يغمث يده فيه وإنما صد على يديه ثلاث مرات حتى نظفتها وبعد ذلك أدخل يده اليمنى في الإناء وأقذ بها ماء فمضمض منه والتنشق ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده مع المرفقين ثلاثا ثم مسح جميع رأسه مرة واحدة ثم غسل رجليه مع الشعبين ثلاثا فلما فرغ رضي الله تعالى عنه من هذا التصدير أخبرهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضع مثل هذا الوضوء ولما فرغ صلى الله من هذا الوضوء الكامل أخبرهم أنه من توضع مثل وضوءه وصلى رتع فيه محضرا قلبه بين يدي ربه عز وجل فيهما فإنه بفضله سعال يجازيه على هذا الوضوء الكامل وَهَذِهُ الصَّلَاةَ الْخَالِطَةَ بِغُفْرَانِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ جَنْبِهِ قَال اختلاف العلماء ذهب الأئمة أبو حنيس ومالك والشافعي وسكيان وغيرهم إلى أن الاستنشاق مستحق في الوضوء لا واجب والمشهور عند الإمام أحمد الوجوب فلا يصح الوضوء بدونه وهو مذهب أبي ليلى لا هو ابن أبي ليلى ابن أبي ليلى وإسحاق وغيرهما استدل الأولون على قولهم أي عدم الوجود في حديث عشر من سنن المرسلين ومنها بس انشاء والسنة غير الوادي واستدل الموجبون بقوله سعال فاغسلوا وجوهكم والأمس من الوجه وبالأحاديث الكثيرة بالصحيحة منصفة فعله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك وأجابوا عن دليل غير الموجبين لأن المراد بالسنة في الحديث الطريقة لأن تسمية السنة لغير الواجب اقتراح من الفقهاء المتأخرين وهذا ورد في كثير من الاحاديث ومنها عشر من الفطره ولا شك في صحه المذهب الاخير يعني القائل بالوجوب لقوه ادلته وعدم ما يعارضها في علمي والله اعلم اولا حديث عشر من السنم المرسلين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص الحبيب لم يرد بلفظ عشر من سنم بل بلفظ من الفطرة ولو ورد لم ينطهد سليلا على عدم الوجوب لأن المراد به السنة اي الطريقة لا السنة بالمعنى للصلاحي الأصولي وهذا صحيح لأن كلمة السنة إذا أطلقت في لسان الشرعي فيعنى بها الواجد أحيانا والفرض أحيانا والمستحق أحيانا وهكذا أما المعنى للصلاحي الذي ضرج عليه الفقهاء وأقول الفقهاء لماذا لأن السنة عند المحدثين بخلاف السنة عند الفقهاء بخلاف السنة عند الدعاء قال ليه عند المحدثين معناها ما ثبت عن النجفة من قول أو فعل أو فقرير أو صفة خلقية أو خلقية كل ما ثبت عن النجفة أما عند الفقهاء فإنهم يطلقونها ويريدون بها ما يقابل الواجب أو الفرط فلهذا نكون هذا معنى الصلاحي والمعاني للصلاحية حادثة أم قديمة حادث يعني هي واردة على كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني متأخرة عنه فلا تحكم عليه وإنما يحكم عليها سلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلابد أن نفرق بين المعنى الشرعي بالكلمة والمعنى على الصلاحي كما بيّنته في أول لقاء واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى ما قال المظمدة ولستنشاق سنة رواه صار قسمي وقال الحاسب وهو حديث ضعيف وعلى طرد ثبوته يقال ايضا ان السنة هنا ليس بمعناها الاصطلاحي وبحديث توضع كما امرك الله وليس في القرآن ذكر المضمضة والاستنشاق واستنفاق ورد بأن الأمر بغسل الوجه أمر بها وبأن وجوبها ثبت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر منه أمر من الله عز وجل بدليل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فقد ثبتت المضمضة والاستنشاق من فعله صلى الله عليه وسلم وأمره أما فعله فلم يعرف أنه طرشه ما قف يعني ما من واحد حتى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إلا وذكر أنه مضمض والسنشف والسنفر إذن هي ثن راتبة ثن هنا جمعنا الطريق أيضا ثن راتبة من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأما أمره فتقدم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إذا توضأ أحدكم فليجعل في أمته ماء ثم لينتفر أو ليستنفر ويضاف إليه حديث لقيق ابن صبرا رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسد الوبوء وخلل بين أصابعك وذالر في لس شاقي إلا أن تكون صائما رواه أصحاب السنن وصحاحه التلمدي وغيره وفي رواية إذا توضعت فمضمض رواه أبو داود بمشاهد صحيح وصحاحه الحافظ رحمه الله تعالى وحديث لقير المتقدم أخرجه الثولابي بلفظ إذا توضعت فبالغ في المضمضة والاستنشاء إلا أن تكون صائمة وفحّحه ابن القرطان رحمه الله تعالى فهنا مسألة وهي أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سردوا على معنيين سيأتي بيانهما إن شاء الله في مسألة هل المرفق يدخل في غسل اليد أم لا لأن الشهر عند الكثيرين أن أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تدل إلا على لفتحباب فقط وهذا القول فيه نظر لأننا نفرق بين الأفعال المجردة والأفعال التي صدرت ديانا لمجمل واجد فالحاصل هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم واضب على المضمضة والاستنشاق ولم يتركهما قضر سواء كان في موضع بيان الوبوء المجزئ أو الوبوء الكامل وعليه فلو كان يجوز فرك المضمضة والاستنشاق لفرتهما النبي صلى الله عليه وسلم ولو مر على سبيل البيانة أكد هذا أمر صلى الله عليه وسلم ذي المضمضة والاستنشاق على محو ما سمعتم وهيأتي ان شاء الله تصدر القول في افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع المشاق قال وقد استفق العلماء على وجوب مسح الرأس واتفقوا ايضا على استحباب مسح جميعه ولكن اختلفوا هل يجزئ مسح بعضه أو لا بد من مسحه كله ذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي إلى جواز الاقتصار على بعضه على اختلاف في القبر المجزئ منه فبعض قال الربع والبعض قال الثلث والبعض قال الثلثين وجهب مالك وأحمد إلى وجوب استيعاب كله استدل الأولون بقوله تعالى وانسحوا برؤوسكم على أن الباء للتبعيض وبما رواه مسلم رحمه الله تعالى عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه بلحب أنه صلى الله عليه وسلم توضع فمسح بناصيته وعلى العمال واستدل الموجبون بمسحه كله بأحاديث كثيرة كلها تصف وضوع النبي صلى الله عليه وسلم منها حديث الباب ومنها ما رواه الجماعة مسح رأسه بيده فأقبل بهما وأجبر بدأ بمخدم رأسه ثم ذهب بهما إلى خفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه وهو حديث عبد الله بن زيس الآتي بعد هذا الحديث ان شاء الله وأجاب عن أدلة المجيزين لمسح بعضه لأن الباء لم ترد في اللغة للتبعيد وإنما معناها في الآية الإرثاق أي أنصقوا المسح برهوسكم والإرثاق هو المعنى الحقيقي للباب وقد سؤلنا الطوير والنبرير عن معنى التبعيض في الباء فلم يعرفاه وقال ابن برهان من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء عن أهل العربية بما لا يعرفونه وقال ابن القيم رحمه الله تعالى لم يصح في حديث واحد انه اتصر على مسح بعض رأسه البثة اذا الخلاف بالعلماء في هذه المسألة قائم بين ايجاب مسح الكل او جواز الاكتفاع بالبعض فأي القولين أرجح في هذه المسألة يضعط إلى ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى عن أهل اللغة ما ذكره في رحمه الله تعالى حيث أنكر أن تكون الباء في الآية للتبعيض في خمسة عشر موضعا من كتابه وقال بعض اهل العلم الرأس حقيقة اسم لجميعه والبعض مجاز ولا يؤمن على المجاز الا بقرينه وقال الكنتبي رحمه الله تعالى ان الباء هنا بالسعدية يجوز حذفها وإذباتها ومنه قوله تعالى سنبت بالدهن وفي قراءة صحيحة تنبت الدهن فحدثت ألباء في القراءة الثانية فسواء حدثت أو حدثت فسلاهما يصح وقيل دخلت ألباء هاهنا لمعنى تفيده وهو أن الغتل لغة يقضي مغسولا به والمسح لغة لا يقضي منسوحا به فلو قال امسحوا رؤوسكم لأجبأ المسح باليدي بغير ماء وكأنه قال فامسحوا برؤوسكم الماء وهو من باب القلب والأصل فيه فامسحوا بالماء رؤوسكم كأنه ذكر ألباء هنا لإضافة أن المسح إنما يكون بالماء لا بمجرد اليد الجافة أو الخالي يعني عن الماء ولا تكت أن القول بمسح جميع الرأس أولى وأقربوا إلى الصواد كما أنه أقرأ للجمة ونظيرك فامسحوا بوجوهكم وأيديكم في التيمهم ومعلوم أن من الأقرب في القياس إن إحنا نقيم الوضوء على بدله نقيته على ما هو ابعد منه الاخرى بالقياس انه انظر الوضوء بدل ايه حتى ينموا فعندما قال الله عز وجل فانسحوا بوجوهكم و ايديكم هنا يمسح جزء من الوجه ولا يمسح كل الوجه يمسح كل الوجه بل ان العلماء رحمه الله تعالى او من العلماء من اتدل بهذا ايضا على ان التيمم يلزم فيه مسح اليدين الى المرفخين ليدخل فيه اكبر جزء ممكن من معنى اليد لان اليد بتطلق على الكف واحدة والكف هو الساعد والكف والساعد, والساعد والعضو فلما يجمع فيه التيمم بين الكف والساعد بأخذ ما اكثر اجزاء اليد فهذا لان الاية جاءت دي الامر الايه? الايه. لكن السنة بلت على الاكتساء بالايه? بالكتب فظاهر الله تعالى اعلم هنا ان الاولى المسح لجميع الرأس خاصة مع ما قال ابن القيم انه لم يصح في حديث واحد انه تسلم اختصر على مسح بعض رأسه الفتاة. ثم المسدل لهم في كون النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصيه والانامه عليهم لا لهم لماذا لعمل كان يجزئ مسح بعض لكتفى المسح على الناصيه وما اضطر للاكمال على الانام وكان النبي صلى الله عليه من هديه انه لا يتكلف حالته التي هو عليه فان كان مكشوف القدمين غسل القدمين وإن كان قد فطرهما مسح على السافر وهكذا الرأس إن كانت مكشوفة مسحها كلها وإن كانت مكثورة مسح على السافر وإن كان بعضها مكثورا والآخر مكشوفا مسح على المكشوف وأتم على الآية على السافر هذا هديو صلى الله عليه وسلم في مسألة الرأس قال ما يؤخذ من الحبيث أولاً مشروعية غفل يدين ثلاثاً قبل إسخالهما في ماء الوضوء عند التوضع الحقيقة لو قال مشروعية غفل كفين ثلاثاً لكان أولى لا لأن كلمة يد كما قلنا تطلق لربه المعامل التي ذكرناه إلا ما تقولنا هنا الاستوكاة وهو غسل الكثين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء فالأولى أني قالت مشروعية غسل الكثين ثلاثا قبل إدخالهما فيما الوضوء عند التوضع قال الموضف وهو مستحف بغير خلاف معلمه أي أن الاستوكاة هذا غسل الجبسين قبل إتخالهما في الحناء مستحب بغير خلاف ودليله حديث الباب وحديث الباب الآتي من حديث عبد الله الجزيد رضي الله تعالى عنه قوله التيامن في تناول ماء الوبوء لغسل الأعضاء وذليله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الآتي بعد الحديث المقبل أن النبي صلى ما كان يعجبه التيمن في سهع له وطهوره وفي شأنه كله ثالثا مشروعية التنظمض والاستنشاق والاستنسار على هذا الترسيد ولا خلافة هنا. وإنما الخلاف في وجوبهما وتقدم أنه هو الصحيح رابعا غسل الوجه ثلاثا وحده من منابس شعر الرأس إلى الزقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وكذلك يسلت في المضمضة والإستنشاف لأن الأنف والفم من مسمى الوجه فالوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة البيان حد الوجه المأمور بغفله من منابط شعر الرأس الى من حضر من اللحيين والثقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا واللحيان هم العظمان في جانب الوجه النابط عليهما الاسنان هذا وذلك. واما الذقن فهو مجتمع اللحيين من اجفل الوجه. هذا الجزء. ولكن اذا نبت الشعر على الجفهة او التفع وانحفر عنها ثم الحب. وقال ايه? حج الوجه من منابس في الشعر. فهذا المنبس قد يختلف من انسان الى اخ فقط ينبت من بعض الجبهة او ينحفر عن الجبهة كحال مثلا الأطلع أو الأقرع او نحو ذلك نعم قال العلماء العبرة بالمعتاد ما جرى فيه العادة والحكم للأغلب كما نقول دائما والعادة محكمة إذ العادة محكمة ونقل الشيخ بن العثينين رحمه الله تعالى عن العلماء قولهم من منحنى الجبهة من منحنى الجبهة من الرأس لأن المنحنى هو الذي تحصل به المواجهة قال وهذا ضاطف جيد يعني الرأس تلتقي مع الجبهة نقطة الانتقاء هو منحنة فيبقى الشعر إذا نبت من هذا المنحنى يبقى هو ده بداية إيه؟ بداية الوجه وهو ما تحصل به المواجهة السؤال ما هو او ما هي الشعور النابثة في الوجه وما حكم غسلها معه تتنوع الشعور النابثة في الوجه وهل يلزم غسل الجميع ام يكتفى بغسل البعض دون البعض الشعور النابثة في الوجه هي الحاجبان واهدار العينين والعنفقه وهي الشعر النابط في اسفل الشفه السفلى اي فوق الذقن ودون الشف هذه العنفقه نعم والاذار وهو الشعر النابط فوق العارض ودون الصدر الصدر هو ده اي بتاع ايه هو هذا ال يعني الشعر الذي يعني يتركه بعض الشباب مع, مع الرأس وهو متصل به الرأس والصبض هو المقابل لأعلى الأذن وهو هذا وينحدد إلى أسفل وينبت عليه شيء من شعر الرأس فالعذار هو الشعر النابت على العظم النافئ المقابل لصناق الأذن وهو قناة الأذن التي تقضي إلى فضلته إذا هو ده خلاص. في عظمة هنا تكون ايه دار بعض الشيء خبت إذا العظار هو الشعر اللي نابد عليه فهذه العظمة غالبا ما تكون مقابل فتحة الأذن أو صناق الأذن فهذا هو الايه هذا هو العظار وهذه الشعور يجب غسلها ولا يستحب غسل داخل العينين خلافاً لابن عمر رضي الله تعالى عنهما لأنه واحد قد يقول أن الوجه ما تحصل به المواده وإذا كان من قد غسل داخل الأنس وداخل الفم مع أنه لا تحصل به ما مواجهة قد أغسل داخل العينين من بعض أو لا. نقول ليس مع النصف سياس كل من حتى صفة وضوء الله لم يكفر انه غسل داخل العينين غيرتنا هنالك انه ورد حديث بتعاهد الموقين وسيأتي ذكره ان شاء الله تعالى اما ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فانه كان يعني يتحرى الاستاغ حتى يصل الى مرحلة التشدد احيانا رضي الله تعالى عنه طبعا نقول ان هذه الشعور يجب غسلها إذا كانت خفيفة فيجب ذسل ظاهرها وظاطنها وهذا عام في اللحية وغيرها وظابه الخفيف ما لا يسطل البشرة أما إذا كانت كثيفة فيكتفى بذسل ظاهرها وإن خرج عن حد الوجه وهو المعروف, المعروف بالمستردل من اللحية فيجب غسله كما هو مذهب الحناغلة او يجب غسل ظاهره يجب غسل ظاهره كما هو مذهب الحناغلة والصحيح من مذهب الشافعية لان المواجهة حاصلة به وهذا تعريف الوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة يعني ما اتفرسل من شعر اللحية يعني فرج عن حج الوجه وذلك على ظاهر ما اتفرسل من اللحية لأنه نابت في الوجه المأمور بغسله وهو مسترسل عن هذا الوجه تحفظ به المواجهة هذا وبحديث عمر بن عبثة رضي الله تعالى عنه عند مسلم رحمه الله قال قلت يا رسول الله حجثني عن الوضوء قال ما منكم من رجل يقرب وضوءه ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتنضمض ويستنشق فيستنسر إلا خرت خطايا فيه وخياشينه مع الماء ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء هذا الحديث ثود له المجل في المنطقة ذات غسل المسترسل من اللحيته وقال الشوكاني فقد ساقه المصنف رحمه الله بالاستدلال به على غسل المترسل من اللحية لقوله فيه إلا خرّت خطايا وجهه من أطراط لحياته إلا خرّت خطايا وجهه من أطراط لحياته ونص سلام المجل فهذا يدل على أن غسل الوجه المأمور به يجتمل على وصول الماء إلى أطراف اللحية وذهب الأحناك إلى أن المسترسل من اللحية لا يغسل قياسا على الزؤابة الزؤابة هي إيه؟ صفيرة، صفيرة الرأس لا يجب غسلها اتفاقا فسلاهما مسترسل يعني شعر اللحية نازل عن المحل النبي فيه والزؤابة أيضا نازل عن محل او المحل الناقفة في فيقال هذا قياس مع الفارق فالاول تحصل به المواجهة لخلاف الثاني هذا من جهة ومن جهة اخرى ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الماء على ظاهر لحياته الجفة ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الماء على ذؤابته أو على ما استرسل من شعر رأسه وإنما كان يمسح إلى القفى ثم يعود إلى الجبهة ولم يذكر أنه جاد عنه بداية القفى فالأولى والأحضر غسل ما استرسل من اللحية وهو ما رجحه الشيخ ابن رحمه الله في الشرحي المنفع وأما داخل اللحية الكتفة وهو التخليل فلا يجب على الرابح التخليل واجب في حالة ما إذا كانت اللحية خفيفة يعني تظهر بشرة الوجه والدليل على عدى وجوب تخليل اللحية في ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن إثن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه توضأ تغسل وجهه فأخذ غرفة مما أنه أعني النبي صلى الله صلى ف أخذ غرصة من الماء فتمضمض بها والسنشق ثم أخذ غرصة من الماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه يعني أخذ غرصة من الماء بيده اليوم ثم أضافها إلى يده اليسرى هكذا أصبحت إذن بدل ما كانت إيه قضى من الماء بيد واحدة قال السوكان والحبيث ساقه المصنف يعني المجد المثالية للاستبلال به على عدم وجوب إرصال الماء إلى باطن اللحية فقال وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كفة اللحية وأن الغرفة الواحدة وإن عظمت لا تكفي غسل باطن اللحية الكفة مع غسل جميع الوجه فعلم أنه لا يجب وهذا الوجوب أو هذا النبي بالوجوب لا ينفي الاحتجاج ففيه جمله احاديث ترتقي بمجموعها الى اثبات فعل النبي صلى الله عليه وسلم له اعني تخليل اللحيه وان قال الامام احمد رحمه الله لم يثبت في تخليل اللحيه شيء فلعل ذلك دعه دار مفرداتها انا ولم قال لم ناقش لم يثبت في تخليل اللحيه شيء يعني شيء بمفرده لكن لو ضمت هذه الاحاديث بعضها الى بعض لا صرحت لي الاحتجاج به لكن في الحقيقة ان وجد بعض المعاصرين يجعل تخليلا لحيتي واجبا بل فرضا من فروض الوبوء لحبيث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من منا فقال بها كذا وضعها تحت حنثه فخلل بها لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل قال والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر للحمة فيكون تخليل اللحية واجبا لكن هذا في الحقيقة لم يكن به أحد فيما أعلم فقول إسلام أحمد لم يثبت في تخليل اللحية في شيء لعله أراد في اعتبار مصرباتها ولما لم ينقل نقلا بينا ظاهرا علم أن من لم يكن يديه عليه وقد قال ابن القيم وكان النبي سلم يفعله ولم يكن يداوم عليه والقول بعدم الودوب هو مذهب جماهير العلماء الحنقية والمالكية والشافعية والحنابلة ورد حديثان لهما تعلق لغزل الوجه وفي كل منهما مقال احدهما عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه انه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان يتعاهد الماقيني والموق مجرى الدمع مما يلي الامر كان يتعاهد هذا الموضع كان يتعاهد الماقيني والثاني حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن علي رضي الله تعالى عنه قال له ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل إلى أن قال ثم أخذ بيديه ففك بهما وجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أجنيه ثم عاد في فعل ذلك ثلاثا ثم أخذ كفاً بيبه اليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه يعني بعد ما فرغ من غسل الوجه أخذ إيه؟ كفاً من الناس فصرحها أو صبها على جبهته وطرشها تسيل على الوجه هذا يكون انت بعد الفراغ من غسل الوجه لكن في كل من الحديثين مقال قوله غسل اليدين مع المرسقين سائد الخامسة غسل اليدين مع المرسقين قوله مع المرسقين كأنه فسخر إلى في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق بمعنى معك ففسخر إلى في الآية بمعنى معك وهو الصواب والله تعالى أعلم وذلك لأمور منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو المبين لمجمل القرآن فاتبت أنه أدخل المرسقين في غسل اليدين كما في صحيح مجمن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه توضأ وغسل يديه حتى أشرع في العبد وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ومنها أنه ما لا يسم الواجب إلا به فهو واجب ومقدمة الواجب على الصحيح من الأخوال الأصوليين واجبة لماذا؟ لأن من يضمن أنه يخف بالماء عند المرفقين ويكون قد أتى بالقدر المجزء لا يطمئني إلى الإستاه والإتيام بالقدر المجزء إلا أن يدخل شيء زائد عن القدر المجزئ على هذا القدر الإيه؟ القدر المجزئ فكان ينزل منه إدخال المرطقين في الغزب ومنها أنه ثبث التعمال إلى بمعنى مع في القرآن ومنه قوله تعالى وَلَا تَعْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ أي مع أموالِكُمْ وقوله تعالى من أنصاري إلى الله أي مع الله على أصح التفصيرين صيد إن قال قائل لما لا تكون لفظة إلى لانتهاء الغاية فعلى ذلك لا يدخل المرفقان في اليدين إذ الغاية لا تدخل في المغية أي فيما وضعت غاية له يعني واحد يقول إيه وده كلام أبي محمد بن حجبو غير انه الى تطلق باللغة ويراد بها الغاية ويراد بها ايضا ايه نعط وطبعما ان لم يترجح عندنا احد المعنيين فالاصل التكليف ولا عدم التكليف عدم التكليف يبقى نقص عند القدر الاقل المجزئ اقل قدر مجزئ ايه ان المرتقين لا يدخلان في الغزء يا من ألزم بإدخالهما فعليه أدلي لأن كما قال الزمخشري وغيره من علماء البيان إن الأصل في إله إنها إله بمعنى الغاية يعني لغاية كذا جالجواب عن ذلك أن الأمر يختلف إذا كان الحد من جنس المحدود او من غير جنسه فإن كان الحد من جنس المحدود دخل في على الراس وانسان من غير جنسه لم يدخل فيه نفاء لو قلت لك بعتك هذه النخلات من هذه النخلة الى كلمه كيف هذه دخلت النخلات ولا دخلت هنا الحد من جنس المحدود ولا من غير جنسه من جنس النخلات نخل او نخل لو قلت لك بعتك هذه النخلات الى هذا الجدار الجدار داخل او غير داخل؟ غير داخل بيه؟ لانه من غير جنس النقلات وعليه؟ فهنا المرصق من جنس اليد ولا من غير جنسها؟ من جنس اليد فهو من جن المحدود سيدخل فيه على الراجح من العلماء رحمهم الله تعالى والسؤال هل تدخل الكفه بتمامها؟ مع الأص... من الأصابع والأظافر في غسل اليدين الجواب نعم فادخل في ذلك بإجماع العلماء كما حكاه غير واحد من أهل العلم فما يفعله كثير من العامة وربما الخاص ما فيما والناس يتمضعون اليوم تحت ايه صناضيح يعني يفعل كثير من العامة انه لا يدخل الشفين في غسل اليدين اكتفاءاً بغسلهما في اول الوجوء يعني هو اول ما يبدأ يعمل ايه؟ يغسل كثلي ثلاثة فاذا سمضمض والسنشق ثم غسل وجهه بعد ذلك يأتي الغسل ايه؟ يديه فيبدأ من الروسين وهذا قطأ بل من العلماء من قطع ببطلان وجوءه لان اليد المأمور بغسلها تبتد منه أول الأذاثر إلى المتقير كما ذكرناه وعليه سيلزم التنبيه لذلك والتنبيه أو التنبه لذلك والتنبيه عليه وهل إذا صارت تدخل في الغسل أم لا الجواد أنها تدخل في الغسل لأنها ثابتة في محل الفرض وإذا كان في الظفر شيء من الوسط فهل يلزم إزالته وإذا لم يجله فهل يجزئ الغسل أم لا الجواب ينبغي أن يجتهد في إزالة هذا الوسف قبل الوضوء ما أمكنه حتى لا يمنع وطول الماء إلى ما تحته وللإمام أحمد رحمه الله تعالى قولان في إجزاء الغسل مع الوسف أحدهما لا يجزئ لأن هذا الوسف قد يحول بين المحل الذي يجب غسله وبين غتله والثاني أنه لا يضر وجود الوسخ لأن مثل هذا يقع عادة ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مثله يضر في الغبوء وشرك النبي صلى الله عليه وسلم للبيان في موضع الحاجة يدل على عدم ثقوة الأمر طالما أنك صلى لم يأمر بهذا أو لم يكلف الصحابة أن يفعلوا هذا الأمر مع عموم البلوى كل واحد محتمل ان يوجد وسخ على اضافره او بين اضافره وطابعه ام لا هذا محتمل بل تعم به البلوى فطالما ان صلم سكف عليه فالعطل انه داخل في دائرة العفو ابن النبي صلى الله سلم لا يؤثر البيان عن وقت الحاجة وهذا مختاره اختاره شيخ الاسلام في رحمه الله تعالى وقات عليه كل شيء سواء كان دما او عديلا او أي شيء يسير وقع على شيء من اعضاء اليد فانه لا يضر ذلك والمراد باليسير اليسير عرفا يعني ما تعرف الناس على انه ايه يسير بعضهم حده باقل من اثنى مسمى للظفر بالحديث الحديث الاتي إن شاء الله في مساله المواله أن السلم عصر رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصده الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة فقالوا هذا هو الحج الذي لا يضر الوضوء مع وجود أقل منه لكن الظاهر والله تعالى لا أعلم إن تقييده بالعرف أولى من تقييده بهذا القيض قوله سادس مسح جميع الرأس مرة واحدة يقبل بيديه عليه ثم يدبر بهما أما مسح جميع الرأس فتقدمت كلام فيه وأما صفة المسح فستثأتي إن شاء الله في حديث عبد الله بن جيد الآتي غسل الرجلين مع الكعبين ثلاثا فقدم بيانه مع حديث غيل للأعقاب من النار الثامن وجوب الترتيج في ذلك لإدخال الشارع الممتوح وهو الرأس بين المغتولات ملاحظة للترتيب بين هذه الأعضاء فحلت الترتيب في غسل أعضاء الوبوض هل هو واجب أم مستحف ظاهر صنيع الشارع أنه يرجح الوجوض واستدل بالآية على أن الترتيب في الوبوض على نفق الآية واهب وهذا مذهب الشافعي وأحمد ووجه الاسكدال بالآية الكريمة أن الأمر بالغسل لهذه الأعضاء وإن جاء بحرق العطف الواو التي لمطلق الجمح الواو مصد مطلق الجمح لا تطبيق ترتيب ولا غير ترتيب إلا أن مواضبة النبي صلى الله عليه وسلم على مراعاة الترتيب المذكور في الآية دليلٌ على وجوده لأن فعله صلى وقع بياناً بواجبٍ وما وقع من فعله صلى الله عليه وسلم بياناً بواجبٍ فهو واجب وجهد المالكية والحنفية إلى أن الترتيب غير واجبٍ وأنه من سنن الوبوء ووجه مذهبهم أن الواوى لمطلق الجمع فلا دلالة في الآية على الترتيب حصناً ولأن فعله صلى الله مجرد فعل يدل على الاستحباب لا الوجود فهو فعله فرضا بموافقة القرآن العظيم في على وجه الاستحباب لا الوجود فستدلوا بحديث المقدام إذن معد رضي الله تعالى عنه قال قد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضع فغسل كفته ثلاث ثم غسل وجهه ثلاث ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ايه اخر المضمضة والاسم كام عن غسل الذراعين ثم او قال ومتح برأسه وادنيه ظاهرهما وضاطنهما ومتح برأسه وادنيه ظاهرهما وضاطنهما وغسل بجليه ثلاثا فواه احمد وابو داود في نسخة ابي داود تحقيق دعاس ورد النص بالترتيب المعروف انه يقدر المضمضة والاستنشاق على بشر الواجهة لكن في بقية النص في هذا النص الوارد عند احده وظاهر الله تعالى اعلم ان الصواب تأخير المضمضة والاستنشاق على رجل الزراعية لأن أبا داود روى الحديث من طريق أحمد رحمه الله تعالى والحديث في مجمد أحمد بتأخير المضمضة والاستنشاق فلعل المصحف تطور أن الأحاديث كلها وردة بإيه بتقديم المضمضة والاستنشاق فقدمها فاعتبر التأخير نوع من إيه نوع من التصفير وده في الحقيقة بيكون خطع في التحصير ليه لأني ليس من حق المحقق وعندما أقول المحقق أقصدينين أضابط للنص التحقيق النهاردة أصبح في عرض الكثيرين إخراج الأحاديث من أمهات الكتب ثم الحكم عليها بصفحة وبعضها هذا لا يمت إلى التحقيق بصلي إنما التحقيق هو ضبط النص بمقارنة المخصوصات بعضها ببعض حتى يقبض بأصفح نص ممكن كان المتضحك وهيه جامعنا التحقيق أن البعض يجد مثلا يقضي لكتاب مثلا زي المحلل في حاجة والساب مكتوب عليه حققه الشيخ العلامة أحمد بن محمد شاك والساب كده ويقضي كل الصلاحات ويقضي كل التحقيق اللي هو تقضي كل التحقيق اللي هو كل الحديث هيقبله هيقول أخرج وفلان وفلان وفلان وصحيح أو ضعيف ليس هذا من التحقيق وإنما هو يعني إضافة خيط لكيط إنما الضحيط هو ضغط النظر الضحيط هو ضغط النظر فأقول ليس من حق المحقق إنه يتصرف في أصل النظر ولكن يعمل إيه؟ يأخذ علامة وفي الهامش يقول تبا بالأصل وفي نسخة تبا تبا وتبا وفي نسخة تبا تبا وفي جميع النسخ هكذا والذي يبدو لي والله أعلم إن هذا تصحيف والصواب كذا كما في إيه في مرويات الحديث في الكتب الأخرى إنما يتدخل في صلب النصر هذا يعتبر خيامة يعني انت أمامك كتاب الآن احضر أنك تسفت في كتاب في أصل النصر ولكن خذ الهند علامة والطلب هجدل أو كذا قال والصواب جدل إنما تصلح النص الأصلي هذا يعتبر ضرب من الخيامة لأن الله يجي وراك لعل تصحيحك أنت تصحيح أو خطر ولا لأ فالحاصل هنا ان ما كان ينبغي ان يتدخل المصحح او المحقق بتعديل النص داخل الاصل او النص الاصلي طيب هذا الحديث استدل جير بعض عليه صلى الله عليه وسلم اخر المضمضة والاستنشاة عن غسل الزراعين يبقى الترتيب غير وين لكن الصاهد والله تعالى اعلم ان هذا الحديث على فرض سبوته وعندي أنه غير ثابت فعلى فرق سبوته لا يدل على أكثر من جواز تأخير المضمضة وبالسنشاق على غسل الزراعين ألا تراه صلى الله عليه وسلم اتبع الترتيج المذكور في القرآن يعني فدف إيه؟ غسل وجه كماء جاء في القرآن وغسل ذراعين كما جاء في القرآن ومسل كما في القرآن وغسل ذراعين كما جاء في القرآن فكأنها انثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله عامدا انثبت الحديث يبعيه جوال سأخير المضمضة والاستنساق إلى ما بعد الزراعين ولهذا ثوب المجلد ابن رحمه الله تعالى لهذا الحديث بقوله باب ما جاء في جواب تأخيرهما أي المضمضة والاستمتاع على غفل الوجه واليدي حديث المقدام هذا روي من طريق عبد الرحمن في ميسر عنه رضي الله تعالى عنه وعبد الرحمن روى عنه فريض ابن عثمان وثور ابن يزيف وصفوان ابن عمر وقال المديني مديني مجهود وقال ابو داود شيوخ حريش كلهم ثقات وقال العزل تابع ثقا وذكر ابن عبي في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه فيئة وقال الحافظ بالتقريب مقبول ومثل هذا اذا تفرد فضلا عنه اذا خالف لا يقبل تفرده ولا مخالفه لان المتقدمين من علماء الجرح والتعديل لا يقبلون مخالفة الثقة وإن كان في أعلى درجات التوثيق إذا خالف من هو أوثق منه سما أو كيفا فكيف إذا كان بحال عبد الرحمن بن ميصر هذا فمش هذا لا يقوى على مفاضمة ومخالفة السيوخ الأثبات الذين رووا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا لتقديل المضمضة والاستمشاة على الغسل الوجه ومما يرجح القول بالوجود أن الراجح عند أهل الأصول أن أفعال النبي صلم على نوعين ما وقع بيانا لغيره وما وقع منها أي من أفعال تصلم اتباءا مجردا فالأول يأخذ حكم ما بينه يعني إذا فعل أن فعلا وتم هذا الفعل لبيان مجمل الله عز وجل قال أقيموا الصلاة هذا إيه عمري مجمل طيب كيف نصلي إذا لا أقل سفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله طيب عز وجل قال ابسلوا ودوهكم وعيديكم ما هو حج الوجه المأمور بذلك وما يدخل فيه وما لا يدخل فيه إذا ننظر هنا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأن الوجه هنا فيها إجمال أو بس الوجه فيه إجمال طب غسل اليدين ايضا فيه اجمال فننظر الى سعل النبي صلى الله عليه وسلم لما بس اليدين كيف بس لهما وما دخل من اليدين في هذا الغسل فيكون حكمه حكم ايه الامر بغسل اليدين وهو الامر يفيد الوجوه طب اليدين اي اجزاء تدخل في هذا الغسل ما بس له النبي صلى الله عليه وسلم والثاني اللي هو ما وقع من افعاله اتداءا مجردا يدل على للتحباب وهو المعبر عنه بأن الفعل المجرد لا يدل الا على للتحباب ومعنى قولنا فعل مجرد يعني ايه انه مجرد عن شونه ديانا لغيره او مجرد عن قرينه تدل على انه صدر على سبيل الافضلية او الكمال او نحو ذا رحمه السلام والله يعني مثلا هنا لما ننقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة انه كان يرفع يديه حجوة من كذلك او كان يخبر يضع يده ديومنا على اليسرى حالاء قيامه او نحو ذلك هل هذه نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لبيان مش متى فعلها ابتداءا وتكون دال على الاستحذار فقط لو قلنا فعل ان نمسلم لبيان مجمل لأمر بها المسيء صلاةه لأن بيان وصف الصلاة المجزئ ورد في حديث مين؟ في حديث المسيء وما زاد على ذلك فهو في حكم الاين؟ في حكم الاستحذار او الصفة الكاملة للصلاة التامة فعلينا كل هذه خرجت لأن الناس سلم لم يأمر بها في بيان القدر المجزئ في بيان القدر المجزئ وبالتالي فقع على الايه فقع على الاستحباب فقط ويؤكده سياق النظم القرآني وتأليمه وذلك أن الله تعالى ذكر الوجوه ووجنها ايه هه وجوه فعوض سرؤون وذكر الأيدي ووجنها افعل تأرجل فعندنا حجتين على وزن واحد وحجتين على وزن ايه اه فعول وافعل فعول دخل في ايه وجوب ورؤون طيب وافعل دخل فيها ايدي وارجل وادخل ممسوحا بين مغسولين غسل الايدي وغسل الارجل وقطع النظير عن نظير او قطعه قطع, قطع النظير عن النظير فلولا ان الحكمة في التنبيه على الترتيب لكان الاحسن بالبلاغة ان يقال وايديكم وارجلكم وامسحوا برؤوسكم يعني لو قلت رأيت زيدا وعمرا ودخلت المسجدة ولا اقول رأيت عمراً ودخلت المسجد ورأيت زيداً البلغة تقتضي ايه؟ الاول انك تجمع النظير الى نظيره ثم تأتي بالخارج ولا يعني لو قيل رأيت ودخلت ورأيت لكان مستهجناً في السلام والله تعالى يقول ومن احسن من الله قيل نعم. ويقول حبيب جابر رضي الله تعالى عنه في صفه الوجود النبي صلى الله عليه وسلم عند بدء الرحمه الله فيه ثم خرج من الباب الى الصفه فلم تصلم يعلمها مراعاه البدء بما بدأ الله عز وجل به في كتابه العظيم ففيه دليل على وقضية مناسبة التقديم في القرآن العظيم ولأن في مذهب العرب الفداية في الأقرب فالأقرب إلا لغرض والرأس أقرب إلى الوجه من اليدين ولا اليدين أقرب الرأس أقرب فعلى مقتضى مذهب العرب في ترتيب الكلام كان ينبغي أن يقول إيه ها يختذ الرأس بعد الوجه مباشرة لأنها أقرب إلى الوجه من اليدين فلولا أن الترتيب مستحق لقدم الرأس على اليدين أيضا والله تعالى أعمل لكن لا يجب الترتيب في العضو الواحد كاليدين والرجلين قاله غير واحد من أهل العلم قال في المو ولا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى ولا نعلم فيه خلافا لأن مخرجهما واحد في الكتاب العزيز وأيديكم وأرجلكم والفقهاء يعزون اليدين عضوا والرجلين عضوا ولا يجب التركيب في العضو الواحد أقول ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في كتاب الطهور لأبي عبيس رحمه الله أنه قال إن شاء بدأ في الوضوء بيسرا لكن هذا الأولى لما رواه أبو داول والسلم والزمات عن أبي غريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إذا لبتتم وإذا توضعتم فابدأوا بأيمانكم لكن ألا يقال ان هذا أمر والأمر يقيد الوجود فابدأوا بأيمانكم فيجاب عن ذلك تحديث عائشة رضي الله تعالى عنها المتقدم ذكره والآتي أيضا شرحه وهو سنة سنة يعجبه او كان يحب التيمم في كذا وكذا وفي شانه كله فقد ثبت البخاري سنعرف فقه البخاري رحمه الله تعالى وانه يعني كان من الاساتذ في هذا الباب رحمه الله تعالى وربي عنه ثبت في صحيح البخاري باب التيمم في الوضوء والغسل واورد فيه حديثه حديث أم المؤمنين عائشة كان لسلطة ما يعجبه التيمن في سنعولي وتردجولي وثهولي وفي شأن كل ثم حديث أم عصية رضي الله تعالى عنها في غسل ابنته زينب قال ايه ادعنا بميامنها ومواضع الوضوء من ثقه بقى هنا ظهر في ايه انه اراد ان يقول ان هذا الامر على سبيل الاستحداث لا على سبيل الوجوب بالقليل ايه بقرير الحديث عائشة وجمعتين الغسن والوضوء باعتبار انهما في الحجم سواء وقلت ذلك لاني ايضا وقبت لبعض المتقدمين القول دي انك تيامن فرض من فراهب الوضوء وانا يعني اعجب الله يعني لهؤلاء معينهم لهم من يعني الشهرة والمكانة وهم يعني يستحقون هذا الا اني اتعجب من اعراضهم عن ما حكي فيه الاتفاق دون الصعن في هذا الاتفاق وقال لك ظاهر الحديث يدل على كده طيب عن ظاهر الحديث انت تعلم بيه وتعلم بفقه ولم يعلمه احمد ولا بلود ولا التلميدي ولا غيره ممن روى هذا الحديث وقالوا بخلافه يعني المغني او صاحب المغني عندما يقول لا نعلم فيه خلافه طيب ابقى هذا يجب ان يستوقفني ويستوقفك ويستوقف في الغير بإيه ان حكاية الاتفاق وعدم وجود مخالف يجعلني لو قدمت قدما اخرت وإيه ولسيما وان القرينة موجودة لصرف هذا الايه لصرف هذا الامر من الوجود الى الاستحفاف وإلا صارت يعني ظاهرية جامدة توشك أن توكع الناس في الحرج والمشبقة قال بعد ذلك تاسع أن هذه الصفة هي صفة وضوء النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم الكاملة العاشر مشروعية الصلاة بعد الوضوء وطبعا المشروعية هنا كلمة يعني سفعة شوي لأنه ممكن فيها الإباحة وفيها الاستحزام وفيها الوجوب أيضا ومشروع والشرعة أتى على هذه الوجوه ألا لا أتى بالإباحة وأتى بالاستحباب وأتى بالمجرس وأتى بالوجوه سينبلي تعيين أحدها وهو الاستحباب وأنت تكمل بعد الصراء إن شاء الله شكرا لله وصلى الله عليه وسلم وعبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله أحتهدى أشهديك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ومعض يعني قبل أن نستكمل حديثنا جاءتني هذه الورقة قال فيها أحد إخواننا قال بعض العلماء كل الأذية الواردة في تلفيذ أعضاء الوروء تدل على المشروعية وليس على الوجوب كما قالت معصيمية رحمه الله تعالى في موضع من كتبه وهل يعقل أن نفتية بفساد وضوء وخلات من خالف التبتيث في الوضوء أولا ما قاله الشيخ بن عثمين رحمه الله تعالى في بعض كتبه هذا كلام مبهم ولكن يقال قال كذا في كتاب كذا وأنا قلت لكم ما قاله الشيخ أو نقلت لكم ما قاله الشيخ في كتاب الشرح الممتع وعليه الإحالة أما هل يعقل النفية في فساد كذا أو كذا فلماذا لم تستبعد هذا عند أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن وجد على قدمه لمعه قدر الضفر بإعادة الوضوء والصلاة قضية ليست بعقله وعقلك ولكن القضية أدلة شرعية وهل بعد ما تخذه لك من أدلة تقول بعدها يعقل أو لا يعقل أتكرنا في المسألة كان واجه من وجوه الترجيح للوجوب ثم إن عندما نقول هذا القول لا نهمل القول الآن وإنما نقول قال بالوجوب فلان وفلان وفلان وفلان ووجهة هؤلاء كذا ووجهة أولئك كذا والراجح في المسألة هذ أنك كنت قبل ذلك لا ترى الوجوب ثم تبين لك رجحان القول والوجوب لا حوج عليك ولا تفريك وليس على من كان جاهداً جاهداً فنفرض أن ردلاً لم يكن يعلم مثلاً أن التنفيذ خواف ثم علنه لا يؤمر في قضاء من فاته من الصلوات لنقول أننا أرطلنا الصلوات الماضية فالمسألة ليست مسألة استعاد أو عقل أو غير عقل ولكن هي مسألة أدلة شرعية قال الشالح رحمه الله تعالى الفائدة الحادي عشر من سبب تمام الصلاه وكمالها حضور القلب بين يدي الله تعالى 10 طيب الفائدة الفائده العاشره مشروعيه طيب ذاك الاخ الفائده, الفائدة بعد الوضوء هذا ثابت من عدة أوجه منها هذا الحديث الذي معنا فإنه بعدما دين صفة الوبوء الكامل قال ثم صلى رسعتين لا يحدث فيهما ما نبتح وأطرح من هذا في الدلالة حديث بلاله رضي الله تعالى عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفن عليه بين يديه في الجنة سأله عن أرجى عمل عمله قال ما فوضأ غبوءا إلا صلى بهذا الوبوء ما كتب الله عز وجل له أن يصلي وهو المشهور في سنة الوبوء يعني يستحب بمن توقع ان يصلي ركعتين بعد وضوحه او ما زاد على ذلك لان في حديث بلال المتقدم انه إلا صليت ما كتب الله عز وجل ليه ام اصليه فلم يقيدهما في ركعتين او اربع او غير ذات الكلام كان ان كلمة مشروعية اوسع من التعذير الذي ينبغي ان نذكره عند كلمه مشروع فيها اباحه فيها استحباب فيها وجوب والمقصود ذكره هنا ايه الاستحباب يعني لو قلنا استحباب الصلاه بعد الوجوب لكان اولى الحادي عشر الا سبب تمام صلات وكمالها حضور القلب بين يدي الله تعالى وقيه الترغيب بالاخلاص دي دي. او لا الترغيب في الاخلاف. وان كانت مذكورة هنا يعني. والتحذير من عدم قبول الصلاة ممن لها فيها بامور الدنيا. ومن فرأت عليه الخواطر الدنيوية. وهو في الصلاة ففردها يرجى له حصول هذا الثواب. الحقيقة ان هذه المسألة هي مسألة في الصلاة وتوقف الثواب على قدره فيها تحتاج الى وقبة ولكن امر عليها سريعا وسيكون بقية الكلام معكم ان شاء الله في المسلوب فقد ذكر يبدالي في احيائه واختصره ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين وكذلك القاسم في موعظة المؤمنين من احياء علوم الدين بيان المعاني الباظنة التي بها تتميز حياة الصلاة قال يجمع تلك المعاني على كفرتها ست جمل حذور القلب والتفهم والتعظيم والهيبة والرجاء والحياة فلنذكر تفاصيلها ثم أسبابها ثم العلاج في اكتفابها هكذا قال أما التفاصيل فالأول حضور القلب ونعني به أن يفرغ القلب عني ما هو ملابس له ومتكلم به فيكون العلم بالفعل والقول مقرونا بهما ولا يكون الفكر جائلا في غيرهما يعني كل حرة تؤديها في الصلاة فكل كلمة تتلقب بها لا بد أن يكون بسم الله الله كل حركة تؤديها وكل قول تقوله لا بد ان يحضر عند ذلك قلبه تتركه ما مدلول ما تفعله وما مدلول ما تقوله يعني تفتح الصلاة بماذا بالتكبير ومع التكبير ماذا رفع اليدين صيد هنا في حضور القلب أن يفرغ عن غير ما هو ملابس له ومتكلم به لأن الصلاة تجمع به حركات ستضمن أقوال ولا لا مع كل حركة فيها او اللي بيقولوا عليه ايه تعمير الاركان يعني ايه تعمير الاركان شغلها بالذكر الموضوع لها طيب عندما نفتح الصلاة فقالين الله أكبر. مع رفع اليدين هكذا لابد ان تدرك مدولي في كلمة اللي انت قلتها الله اكبر معناها ايه ورفع اليدين هكذا معناه ايه أنت عندما ترفع يديك هكذا فكأنك تعلن الاستسلام الكامل لله عز وجل كحال الأسير إذا رفع يديه لمن وقع في أسره طيب فهذا يعني إيه يعني كمال السكون سكون الأعضاء حال الإتيان بالصلاة وعدم الحركة الا لما لابد منه. فهنا حضور الاعطان هذا المسلوب. ومع الله اكبر اذا الله اكبر من ان اشغل او ان يشغل فكري بغير الله. سبحانه. من مال او زوجة او وضيفة او او او الى اخر. طيب لو سرنا على هذا النمط مع كل حركة وكل كلمة. هل ممكن? المجربة في الصلاة ولو لأقل وقت ممكن الإنسان في الصلاة بالضبط كمجاهد هو هتتناوضه بعض الأفكار أو الخطرات هو ضرور إن يقضع هذه الخطرات بهذا الوضع اللي ذكرت لكم الحمثة دي وهو رج مدلول الركوع ايه؟ وهو ساجد مدلول السجود ايه؟ مذلول وضع اليد اليمنى على اليسرى والاطراق بالعينين الى محل الشجود مذلول ايه وما في من ذلة وخضوع وانتصال الله عز وجل. كل هذه المذلولات في الجمع مع الابتاع وما فيها من توحيد واخلاص وصد وذل ومحبة لله عز وجل لما يتجمع هذا كله هيخصى من ايه هيخصى نفسه فده الفيديو الأول فالأول حضور القلب ونعني به أن يفرغ القلب أو أن يفرغ القلب عن غير ما هو ملابس له ومتكلم به فيكون العلم بالفعل والقول مقرونا بهما ولا يكون الفكر جائلا في غيرهما والتفهم والتفهم لمعنى الكلام أمر وراء حضور القلب وهو اجتمال القلب على العلم بمعنى اللقم وأنا أقول لك جاب ان اختصري اقراء ولا تذكر فيها الا ما تدرك معناه يعني باللغه اقرا تفسير سوره ولو من قصار السور فسرت القصه وتفهم لمدلول كل كلمه في الصوره الكليه وحديت لنفك بعض الاذكرار اللي هتقولها هتقول في الركوع سبحان رببي العظيم قوق عند هذا المعنى كلمة سبحان تعني ايه؟ تعني ايه؟ بس؟ لا كلمة سبحان تعني تنزيل الله عز وجل عن كل نقص بالأرض ومع فيها معنى الإسراع إلى الله عز وجل بالطاعة كالسابح يسرع في سباحته ليصل إلى البر آمنا فكيف يصل إلى البر آمنا ها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظل أولئك لهم الأمن وهم مفتدون يبقى خدس في نفسه كم معنى من كلمة سبحان طيب عندما يقول ربي لماذا لم يقول الله او الرحمن او الملك او نحو ذلك من اثمات العز وجل لماذا الربوبي لان العلماء يقولون ان الربوبي تنقسم الى فتنين وهي من التربية وتربية الله عز وجل لعباده منها العام ومنها الخط فكأنك لما تقول سبحان ربي اي الذي رباني على التوحيد وفطرني على الإخلاق وأمدني بسبيل الهداية أو وفقني لسلوك سبيل الهداية فيارب كن معي مرفيا على هذا النظر حتى ألقاك على ذلك ولولا أن الله عز وجل يرفي عده على ذلك ما فرف عليه أبدا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا العظيم عظمة كلها لله عز وجل وبالتالي لا يتعظم في نفسه ولا يتكبر في مجته ولا يقبل من بني جنسه ان يكون كذلك طيب لما يستغرق بذهنه وفكره في هذه المعاني ممكن يفكر بأس برده والأخوانه والأفنال والأفنال والأفنال والأفنال والأفنال إنما خلو الذهن هذه المعاني هو الذي يجلب عليه الابتار والخطرات الخارجة ولا لا? لان المرء او قلب المرء لا يعمل في جهتين في وقت واحد. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. القلب جعلت تجاه واحد فقط. شغلت بشيء انفرق. دي عن ايه? عن الاشياء الاخرى. فركت فارقا اشتغل بما يرد عليه من الخواطر ونحوها. وده جكوى الناس اليوم انه بيطفل في الصلاة وبيسرع واوة والآخر سببه ايه؟ اللي هو ده اكل لا يدرك معنى الشيء ما بيقول هو بيقول بطرق السامس سبحانه طيالعظيم في حرب العظيم ويقول لهم خمس اشار مر ويقول, ويقول ظلم انه هو حتى بكمال الركوع او كمال السجود او نحو بلاد هو كمال الركوع للسجود في العجز يعني كما يقول العجز اللمون ايوه المذكوب ان الانسان يكون كل كريمة يكلها مدرك لمدلها ومعناها مع ادراكه لم مددول الكلمة مددول الحركة انشغل جهنه بذلك توقف عند هذا الحد ولم ينصرت الى غيره فيقول في الفكر وهو او في التفاهم لمعنى الكلام امر وراء قدور القلب وهو اجتمال القلب على المعنى او على العلم على العلم بمعنى اللفظ وكم من معاني لطيفة يفهمها المصلي في أثناء صلاة تمنعه من الفحشاء والمنتصر وهو شو كلام نفس الله بلا يزمي الزان حين وهو مؤمن صيد لما تكون انت جمعتين الله أكثر سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى هل يمكن لعاها هذه الأثناء الحكمة لله عز ودل إنه يفكر في غير الله أو يبارد الله سبحانه تعالى بالمعصية وهو تحت سمعه وضطره جل وعلا نعم قال والتعظيم وراء الحضور والفه زائد عليهما والهيبة زائدة على التعظيم وهي عبارة عن خوف من شاءه التعظيم والإجراء والرجاء الصمع بمثوب به تعالى ويقابله الخوف من عقابه تعالى بتخصيره والحياء استشعار تبصيره فمهما استهد العب في اتقان العبادة واستشعر بعد ذلك انه مقصر فيها اتقنها في المرة الثالية افضل من المرة الايه؟ الحالية وهكذا واما اسباب هذه المعاني الستة فاعلم ان حضور القلب سبب الهمة فان قلبك تابع لهمتك فلا يحضر إلا فيما يهمك ومهما أهمك أمر حضور القلب فيه شاء أم أبى فهو مجبوث ومهما أهمك أمر حضر القلب فيه شاء أم أبى فهو مجبول على ذلك ومسخر فيه والقلب إذا لم يحضر في الصلاة لم يكن متعطلا بل جاءلا فيها بهمه مصروفه اليه او كيف الكلام هنا ظاهر والقلب اذا لم يحضر في الصلاه لم يكن متعطلا بل جاءلا فيما الهمه مصروفه اليه هذا التعبير الصحيح بل جائلا سيما الهمة مطروفة إليه يعني يجل في كل من صرفت إليه همة المرء من خمور الدنيا فلا حيلة ولا علاج لإحضار القلب إلا بصرف الهمة إلى الصلاة والهمة لا تنصرف إليها ما لم يتبين أن الغرب المطلوب منوث بها وذلك هو الإيمان والتصديق بأن الآخرة خير وأبقى وأن الصلاة وسيلة إليها وأما التفهم فسببه بعد حضور القلب إدمان الفكر وصرف الذهن إلى إدراك المعنى وعلاجه ما تقدم مع الإقبال على الفكر والتشمل لدفع الخواطر وعلاج دفعها قطع مواتها أعني أن يزوع عن تلك الأسباب التي تنجذب الخواصر إليها وأما التعظيم فهو حالة في القلب تتولد من معرفته إحداهما معرفة جلال الله عز وجل وعظمته وهو من أصول الإيمان والثاني معرفة حقارة النفس وشستتها وكونها عبدا مسخرا مربوبا حتى من المعرفتين الاستكانة والانكسار والقشوع لله سبحانه فيعذر عنه بالتعظيم وأما الهيبة والخوف فحالة للنفس تتولد من المعرفة بقدرة الله وتطوطه ونفوذ مشيئته فيه مع قلة المبالاة به وأنه لو أهلك الأولين والآخرين لم ينقص من ملكه ذرة وكلما زاد العلم بالله زادت الخشية والهيبة وأما الرجاء فسبب في ربط الله عز وجل وكرمه وعميم إنعامه وأبطاء في صنعه ومعرفة في صدقه في وعده الجنة في الصلاة فإذا حصل اليقين بوعده والمعرفة بلفه انبعث من مجموعهما الرجاء لا محالة وأما الحياة فباكتشعاله التقصير في العبادة وعلمه بالعجز عن القيام بعظم حق الله عز وجل ويقوي ذلك بالمعرفة أو ويقوي ذلك بالمعرفة بالعيوب النفس وآفاتها وكلة إخلاطها وميلها إلى الحصد العادل في جميع أفعالها مع العلم بعظيم ما يقضيه جلال الله عز وجل والعلم بأنه مطلع على السر وخطرات القلب وإن دقت وخطيت وهذه المعارف إذا حصلت يقينا إن بعث منها بالضرورة حالة تسمى الحياء إلى آخر ما قال وهو موجود في هذه الورقة إن شاء الله تصطلعون عليها بإذن الله تعالى. قال سنة عشر فضيلة الوضوء الكامل وأنه سبب لغفران الغنوب وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله فيما يستحب له الوضوء الثالث عشر الثواب الموعود به يترتب على مجموع الأمرين وهما الوضوء على النحو المذكور وثلاث ركعتين بعده على الصفة المذكورة ولا يترتب على أحدهما فقط والقاعدة الثواب إذا علق بعمل موصوف بوصف معين فإن كمال الثواب منوط بكمال الإتيان بهذا الوصف وبقدر ما يقل بهذا الوصف بقدر ما يقل الثواب في قاعدة وعظية وليس قاعدة خطية هو القاعدة الفقهية هنا ان الاجر على قدر النصر اي على قدر التعب فبقدر ما تتعب نفسك للإسيان بالعبادة على وجهها بقدر ما تصيب اعظم الثواب منها لان كما قلنا واحد النهار يريد انه يأتي بالصلاة على وجهها يعني ايه لما ذكرت له هيبدا يدخل يفكر في كل حركه ويفكر في كل كلمه ويقطع كل الشوائب والخطرات اللي هترد عليه ذات الجهاز اقوى من جهازه للعدو الظاهر ولا لا على قدر ما يتعب في هذه على قدر ما يعظم ثوابه واجره المترتب على هذه الصلاه لازم لا ان الشارع وظف عباده بوقت معين ورتب على هذا الوقت اجر فنقول كمال الأجل على قدر الإتيال بكمال الوصف أخلى بشيء من الوصف نقص الثواب بحسب ذلك ومن هنا يتفاوت ثواب الناس تفاوسا عظيما صحيح يعني رجلين في صف واحد قد اتفقت أقدامه وأكتافهما وهذا ثواب من أبعاث أبعاث ثواد الآخر من الصلاة ليه؟ لعني سما قلت لكم سادقا ان الأجر ليتضاعت بثلاثة أثبات الأول الإخلاص والإخلاص متفاوض أو غير متفاوض ثوث جدا يعني هل إخلاص النفس السلم كإخلاص أبي بكر؟ وهل إخلاص أبي بكر كإخلاص عمر او الحكب المفترض أن احنا بنشبه الأدنى بالأعلى يعني هل إخلاص أبي بكر كإخلاص النفس السلم؟ وهل إخلاص الله كإخلاص عبد البدء وهل إخلاص سائر الصحابة كإخلاص الخلفاء الأربعة وهل إخلاص كإخلاص الصحابة في تفاوض عظيم جدا في مسألة الإخلاص العمر الثاني الإحتام اللي هو إفقان العمل والكثيان به على الوجه لما ينتفع به أكبر عدد من الناس بقدر ما يترطن عليه اكبر الأجل أو أعظم الأجل فلذلك تتفاوض العشور من هذا الزبال فكلام الشيخ فنان ان غفران الزنوب موقف على ايه على امرين الاول الاديان بالوضوء على نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثلاث رشعتين لا يحدث فيهما نفسه طبعا الامر ليس بالهين ولكن مع المجاهدة سيكون ان شاء الله تعالى قال ولا يترتب على احدهما فقط الا بدليل خارجي وهل عندنا هنا دليل خارجي ولا لا يترتب عليها قضاء الذنوب حديث اللي معانا في ترفيف غفران الذنوب على اداء الوضوء على نحو ما كان صلى الله و صلاه ركعتين لا يحدث فيه نفس اظن الاولانيه صح لكن الثانيه هي المشكله ولا لا صح جبت ان احنا نسب الوضوء فبفضل بحث الزوجان ان الثاغ الوجوع وحده كفيل في اسقاط الذنوب او بتساقط الذنوب كما ذكرنا في حديث عمرو بن حصر انه يغسل جدي هيخرج الماء حتى يخرج من اطراف الاطراف هيتمضمض ويستنشق هيخرج الماء مع اخر او يخرج الذنوب مع اخر قطره الماء هيغسل وجهه ويتساقط الذنوب مع اخر قطره الماء وهكذا فالحمد لله ان عندنا الدليل الخارجي يثبت غفران الزنوب بإكبار الوضوء وهو المتيسر أو الأسهل من مسألة صلاة عدين لا يحدث ليهما نستخدم قال وقد خفّ العلماء الغفران الذي هنا بصغائر الزنوب أما الكبائر فلا بعث ببعث من الثوبة منها لحما تبعني فلا بعث لكن هي فلا لغفرانها من الثوبة منها قال تعالى إن تجسنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم فيآتكم نقول الآية هنا في موضعها نقول في موضعها لو اعتبرنا إن قوله أما الكبائر فلابد لغسرانها من التوبة منها جملة عفراضية وهذا الأولى نحن نعتبر عن أنزل العلم يعني نعتبر قوله اما الكبائر فلابد لغفانها من الثوبة منها بجملة اعتراضية كأنها مش موجود لكن يمشي الكلام ايه وقد قص العلماء الغفان الذي هنا بثغاهر الذنوب لقوله ان فاجتمبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم فيه ابي مو بق؟ خل الحديث الثامن عن عمر بن يحيا المازني عن ابيه قال فهدت عمر, عمر ابن أبي الحسن سأل عبد الله ابن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعى في ثور من مائل فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من الثور فغسل يديه ثلاثا ثم ادخل يده في الثور فمضم موصل مش قواسل ترى ثلاثه بثلاث غرفات او غرفات ثم ادخل يده في الثور فغسل وجهه ثلاثه ثم ادخل يديه فغسلهما مرتين الى المرفقين ثم ادخل يديه فمسح بهما راسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهما إلى خفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاخرجنا له أن في ثور من فقر متفق عليه والثور شبه الصف الحديد قال غريب الحديد بثور من ماء في المسناه فيعني صف وهو الاناء الصغير قال ابن وهو مذكر عند اهل اللغه فاكسى على يديه اي امالا وصد على يديه وفي بعض الروايات على يديه قال ابن حجر تحمل رواية الافراد على ارادة الجنس اللي جنس ايه جنس اليد سواء كانت واحدة او ايه او اثنين من صفر بضم الصاد وسكون الفاء نوع من النحاد الى المرتقين مرتين قال الطنعاني رحمه الله جدا في نسخة العمدة لفظ مرتين ولفظ البخاري في هذا الحديث مرتين مرتين والمعنى مرتين هذه اليد ومرتين في اليد الأخرى وكذا في مسلم رحمه الله تعالى مكررا ولم ينبه الزركشي إلى هذا المعنى الإجماد هذا الحديث يعرف معناه مما تقدمه في شرح حديث عثمان رضي الله تعالى عنه لأن كلا أو لأن كل الحديثين يصف الوجوء الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه يوجد في هذا الحديث زيادة سوائد على الحديث السادق نجملها فيما يريد اولا صرح هنا بأن المطنبة والإستنشاء كانت ثلاثا ثلاثا من ثلاث غرفان ثاليا في الحديث الساجق ذكر أن غسل يدين كان ثلاثا وفي هذا الحديث ذكره مرتين فقط ثالثا قوله ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا إفراد اليد رواية مسلم وأسر روايات البخاري قال النووي بعد ذكره أحاديث الروايتين هي دالة على أن ذلك تن ولكن المشهور الذي قطع به الجمهور أن المستحبات أخذوا الماء للوجه باليدين جميعا لكونه أسهل وأقرأ إلى الإسباب رابعا فقالت الحديث السابق ثم مسح برأسه وهذا التعبير يمكن تأويله ببعض الرأس كما أولت الآية وامسحوا برغوشكم هذا لست أجري نتيانا لما سبق ذكره أم رجوعا عنه الله أعلم يعني هو في المرة الماضية أو في شرح الحديث الماضي صرح بأن هذا ليس ليه التبعير الواجب متح كل الرأس إلا أن هنا صال بأن هذا التعبير يمكن تأويله ولا شك أن الأصل الحملة على الحقيقة دون التأويل إلا بقرينة وفي هذا الحديث صرح بمتح كله وفصل كيفية المزل والشرع يبين بعضه بعضا فدل على وجوب مسحه كله كما تقدم لذا كأنه الآن في قول وهذا التعبير يمكن تأويله كأنه تبنى قول القائلين بعدم وجوب تعميم مسح الرأس في المسح ثامثا سلح ليسين يذكر عند المضمضة والاستنشاق أنه يدخل يدا واحدة وفي هذا الحديث ذكر أنه أدخل يديه عند غسيهما ومسح الرأس بيديه أقبل بهما وأدبر مرة واحدة قال أبو داود أحاديث الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة في المنذر إن الثابت عن السلم في المسح مرة واحدة الثالث الحديث صرح بغسل الرجلين وهنا لم يذكره غسلهما من الفروض المستفق عليها فلا يكون في فرق ذكرهما هنا ما يدل على عدم وجوب غسلهما لكن الحديث مذكور في غسل الرجلين وفي بعض الروايات او في بعض الروايات لم يذكر غسل الرجلين ومعلوم ان الشرع يكمل بعضه بعضا كما خان فتابع يؤخذ من هذا جواز مخالفه اعضاء الوجوه لتفضيل بعضها على بعض وأن التثليف هو الصفة الكاملة وما دونها يجزئ كما صح لذلك الأحاديث والأحاديث الوالدة في هذا الباب منها أنه سلم غسل أعضاء وضوءه ثلاثا ثلاثا ومنها مرتين مرتين ومنها مرة مرة, مرة. ومنها الخمس فيصل عضوا ثلاثا وعضوا مرتين وآخر مرة واحدة هذا كله جائز وإن كانت الصفة الكاملة التثليف فيما عدا الرأس كما سيأتي بيانه إن شاء الله ثامنا اختلف العلماء في البداء بالمسح فهي من المقدم الى المؤخر عند ابن رقيق العيض الصنعاني وفهم بعضهم من قوله فأقبل بهما واجبر ان المسح من مؤخر الرأس الى مقدمه ثم يعاد باليدين الى قطع الرأس انتهى سلامه رحمه الله تعالى وعليه بعض التعليقات اولها هذا الحديث في صفة وضوء نبي صلى الله عليه وسلم حديث عثمان رضي الله تعالى عنه المتقد قوله أنه شهد عمرت مأبي الحسين أو الحسن سأل عبد الله ابن زيد عن وضوء النكس سلم فيه صف السابعين على التفقه في الدين ومعرفة أحكام الشريع والحرص على اتباع السنة والاقداء بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالحديث الماضي فيه أن عثمان رضي الله تعالى عنه ففضل فابتدع ببيان صفة الوضوء الكامل الثابت عن رسول الله خلق الله ففيه حرص الصحابة على نقل سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها دافيرها وهنا الشرق الاخر يعني حرص المعلم وحرص الايه وحرص المتعلم فهذا ما عن فروض الوبوء ولا سنن ولا تفاصيل وإنما سأل عن إيه؟ عن وضوء النبي صلى الله عليه الصفل كاملة التي كان يتوضع عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجاء في بعض الروايات أنه قال أتستطيع أن تليني مبوء رسول الله صلى الله وسلم وفيه إشارة إلى أنه ينبئ التأدب مع أهل العلم ومخاصبتهم بما يليق بهم من الكلام والأساليبه وفيه أيضا أنه ينبغي بالإنسان إذا سأل عن عبادة فليسأل عن الصفة الكاملة ليسأل عن هدي رسول الله صلى الله وسلم فإنه أكمل الهدي كما هو معلوم أما هذه التفاصيل المملة التي قد تصبق الهمم وتضعف العزائم فلا ويذلك يقولون حس السؤال مصر العلم حس السؤال مصر العلم انت بدل ما تسعل عن تفاصيل وقد تتوق في دواغة هذه التفاصيل تسع من ايه يقول لا كيف كان النسلم يتواصل اري لي كيف كان النسلم يصلي كيف كان النسلم يفعل كذا كيف كان يفعل كذا ليه لانك بهذا عرفت من اكثر طريق الهدي الكامل الذي لا هدية بعده ولا سمال فوقه وفي الصحيح من حديث أبي المنهاج سيارة السلام رحمه الله تعالى أنه دقل على أبي برزة الإسلامية لكي يعني نترك إن المسألة ليست كانت قاطرة على واحد أو سين أو غيره لا كان ذا التابعين حرص كامل على معرفة هذه السلام للعبادات واحد يسأل الآن عن إيه؟ وضوء النبي صلى الله. وهذا يسال عن صلاه النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل على ابي برده السلمي رضي الله تعالى عنه فقال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبه احد يسال عن وضوح احد يسال عن الصلاه احد يسال عن الحج ورح ذلك فعند اذن كما قلت نبلغ الغايه من اقصر طريق فسال عن هذه تصليت في صلاتك وهذا ما ينبغي الحرص عليه وقوله فدعها في ثور سؤال لماذا الثور اثباتها يعني ادعاء انه المتاح لديهم والاخرى قوله وفي روايه اتانا رسولنا فاخرجنا له ماءا ثور من سفر يعني اتق بكل دقيقة حتى في الاناء اللي برضه فيه ثور يعتبر ان في اناء من صفرن او في شر معلق او في اناء من الاليوم مثلا او غيره لا هو قاضي ان كل ما راه في فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان بعيد عن محل الطلب هو الراجل يريد ايه صفه الوضوء ما لها صفه الوضوء سواء توضى في ثور من صدف او توضى في اناء من ذهب او توضى اناء من بلاسك او غيره لكن يعني حرص على ثقة المتناهية في نقل ما سعى له النبي صلى الله عليه وسلم حتى الاناء اللي تضضع منه حتى الاناء اللي تضضع منه بل حتى في كيفية كشف العضو انه بيلزم غزم يعني في عديث المجرد للشعبة ان السلم قال له خذ الاداوة اللي هي الاناء اللي فيه الماء اللي يستطيب به ايه او بي يعني يستطيب به النبي صلى الله عليه وسلم قال فان حتى لا يكاد يرى فقضى حاجة الممهة قال ثم جاء ليتوضع لي فاراد ان يحفر او يكفر التوب عن زراعي وكانت عليه جبة ضيقة فلم يتقطع فاغرج يده من داخل الجبة فغسلها هو المصروب من وراء كل بايه نقل الثنة حذفر يعني ما فركوا شاذة ولا فاذة فعلها لا تصلم إلا وإيه ونقلوه نعم فقوله هنا دعا في ثور لما رأى النبي صلى الله سلم توضأ من ثور بلغ الثنة حتى في وصف آنية التي توضع منها رسول الله سلم وهكذا كان حرص الصحابه على تفسير السنه بكل تفاصيلها فرضي الله تعالى عنهم وارضاهم وارضاهم سبح الله من غير مخرج هذا قدام بعض مصيف يعني في الوقت ده وقوله فسأفأ على يديه من الثور فيه ما تقدم بيانه من استحباب الاستوكاف وهو غسل الكفين ثلاثه قبل ادخالهما في إلى الوضوء وقول فَنَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَرَ سَلَاثًا بثلاث غرفات فيه أنه لا يقصر بين المضمضة ولث شاق وهكذا كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم يعني ما فصل النبي صلى الله عليه وسلم بين المضمضة ولث الشاق قم إلا ما كان يأخذ حكمة مما يضع جزءا منها فيه, فيه والآخر في حنسه ثم يتنظمط بسبابة اليمنى ويستنصر بسبابة وإفهام اليسرى إنما يستنظمط ثلاث مرات فإذا فرض استنصر أو استنشق ثلاث مرات بعدها لم يثبت قطء من حديث وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله ثم أدخل يديه فمسح به ما رأته فأقبل فيهما وأكبر مرة واحدة فيه أمم أولها تجديد الماء لمجح الرأس قال ابن رشد رحمه الله إيه؟ ثم أدخل يده بعد ما فرغ من الغسل يده أدخل يده في الإناس يبقى فيه أنه أخذ ماءا جديدا قال ابن رشد وأكثر العلماء أوجب تجديد الماء لمجح الرأس قياسا على سائر الأعضاء هو ليس قياسا من الحقيقة ولكن له لسعر النبي صلى الله عليه وسلم وروض بالمجسون وانه